بارحة ربي كتب لي ومريت ضرب عليه بروق الأحباب لاحت جيت المكان اللي جي معنا وخفيت وقامت جروحي اللي جي وارح والتم غيمة دمع من يوم لفيت وورق القصيد اللي شوفت الغيم ناحت يليتني في لفة الدرب زليت كان العيون من الدمع على لا تبكين العيون هتنام عادشي لما خاب ظني بترضيم لو الدموع تفيد فهذا النليتان ولكن الكلام يفيد عدت رحتي كل لطرالي رح تهيم قمت حسب صغر كلامك واكبره ليتني عدل هواتوه فطيم انا عذلت العادلي بس خيره ما لقيت من الوفاة يوه المديم كون صدق الحزن وجهه وظهره عقب رمح في وجهه السميم سيف هجرك في قفاه وشفترة وانت شكلك تشبني في نعي الحين وانفر دموعي على الوصل من عيد العيد في غيابك لك محدة ولك شوق ونين وفي حضورك شف عيوني كلامي ما يفيد أجهر الضيقة بذكراك من حين الحين وانفر دموعي على الوصل من عيد العيد لك غلن سبحان ربي مل الدنيا حنين ولك وفن سبحان ربي مكن في الكون غيد شوف مكانك في مكان عن العالم دفين في مكاننا من ورا مثل عيدان الجريد متى من حبك ولا تلح شسن من الحال وصبنه بالنور عقبال يا ماخذ فؤادي من يتعن عقبال يا ماخذ فؤادي من يتعن ضيعتني منك ما اهديتك لا ما نسيت كيف ابغى انساك ذكر الفراقك جزء لي حبه بقدر وأنا على دين الإسلام مكتوب في وجه الجمين ورغيتك ولك منزل في نايف القلب وخيامه وذو دلغة ترعاه ولا شكيتك يفطر عليك القلب ومفارقك صام والله في شوك ستحسن وان عبرتي من مدخل الزاد زاحت اللي يحسبني على البعد سجيت ولا العيوني للرقاد استباحت يليتني من قبل لأحبها قفيت ولا ندروبي عن دروبة اجروح في الصدر محكورة وقت وحرقه الزمان يلون رمد ما يعود لو يدور الفين دورة راح من عمري وقد ندى محمد صعب حتى شونكم حسب الجفن من دمعه عقيم يستحي منك ولا قفيت انثرة ولا يغرك وان بضي جسمي سليم والله الجسمي سوارا لأن البعد لا بده يأتيك في يوم ثم ياخدك بدراجة الليلي أني كتلين وتترك الشدة والليلك أني ما سولف بك الهراجة لأني بزعلان واللي نرتجي مده يا باب قلبي ويا قفله ومزلاجه زعلة تغلي ومن تزعله من قده ما دام كلني يبي دربك ومنهاجه غالي وتدخل علي وتطول الصدة الله يسألها لك برعا الحاجة يقوم قلبك برد يمينك وصدة بخلص بمصافحة. ورهيت بحراجه لو ما سقى غيم عينه جرهد يخده تراه يبكي وقلبه يلحد خلاجه ولو شفته يمازحك تراه من جدة الضحك عن درب ضيق الصدر ما عاجه غير الوله والغلاء عليك وش حده يدرب ليله ويامسراه وسراجه كأنه يعرفت قبل يلقاك من مدة معا ما بينكم وما بينهم واجه هواك بدو النوع للقلب بالشدة ورياض قلبي لشوف البدو محتاجة والوصل بحر متنتب تسمح المده السيف صبري وبحرك شح بمواجة وقصيد يلي قريته واللي يعده قديم لا يزعلك معناه وخراجه وفرق قلبي غلاكرها على سده ليتك تشوف الغرق وبراجه وعاده لك القلب تشبه بين الظروع اللي فردها التنحات ولك من في القلب حبك يهبه شامخ ولا هزه من العذل غارات محبتك فالوقت ذا ما تشبه إلا بخير تبدو بين وعنوا قلتك قلبي عربة ما يخلفه عذل العرب والمسافات لا تحسب من دمعي ينزل دون سبه أبكي من الفرق وهي ما <تصفيق> <تصفيق> وانا فقدتك من عوام مع الخيال لداك فيني لقيتك من صعب وصلك ما تهنيتك أحلام لا جابتك في الزيت شو بمحل واللي عينيك مقدامك لدنعت منك ورى جمارجيتك كني سجين بين أفراج وعدام وكنك سجن وأنا بنفسي بنيتك وقبل وصال قال على عين من لام بده يكفيني عن الوصل صيتك وقدني إلى مريت بالشارع العام لديت مما في الضمير ودعيتك أدري أن صوتي ما بطع عشرة كالعام يا وليفي تغلاك ونفسي غلاك من الصدودي حديها تلطي علي وأنا هنا وأتحراك وكدي لوهي بس تشتويها أجمع علومك من هناك وهناك والله لو أنها تنشرها لاشتريها وعذرك أنا لاهي يا وش اللي يلهاك لاهي ومن الرمان تلاهي تلعها الكل الرماح صدك تصدت والقلب عز الله للحزن خيال والعين بجموع الحسايف تبدت والحال وش الحال ما عاد بحال روحي على مشراف الأحباب عدت عدت ولكنها مع رأس هي لم نشر قلب ما وانت الله الله فيه والعمر موقوط اسمع أشعار في الهوى ورخ الأسماع يلي غلاك بتربط القلب مكتوط لا للفراق ولا التجديد لو جاء بنعم عمو